وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متع حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متع حسنا إلى أجل مسمى ويأتيك الذي فضل فضله وإن تولوا فإن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 بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنوم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما ألا يوم مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوث كفور ولئن أذقناه نعماء أبان الله أمسَت لقولٍ السيئات عني، ولئن أذقناه نعما أبان الله أمسَت لقولٍ ذاب السيئات عني، إن أول فخور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 فَإِلَّا مِنْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَلَّ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِنَتَهُ نُوَفِّي إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا نُوَفِّي إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وهم الخسوم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما يصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه مَا يَقْبَلُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَقَدْ نُوءَذِهِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما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 وَعَلَى بَيْنَتٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيتَ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمَكُمْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتون فلا تذكرون ولا أقول لكم عين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 صح لكم إن كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون نفترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحية إلى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 ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سكروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما نسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 وغيض الماء وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعده للقوم الظالمين ونادى نوح الربه فقال رب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 وأسألك ما ليس لي به علم وإلا توفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من وَأُمَّلَ سَنُمَدِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنْ النَّعْذَابِ أَلِيمٌ تَلَكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهَا إلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قُومُ كَمِينٌ فَاصْبِرْ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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جهتنا ببينة وما نحن بتالك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء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 على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضهونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، ولما جاء أمرنا إِنَّهُ هُدًى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عِبْدٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْهُ لَوْلَا وَاتَّبَعُوا لَأُثِيبُوا ۖ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَرْدًا لِعَادِيُّونَ قَوْمٌ مُؤْمِنُونَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَةٌ قَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستوّفوه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صارخ قد كنّا فينا مردو وقبل هذا أتنهانا أتنهانا أن عبد ما يعبد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 يا قَوْمِ يَا ذِي اللَّهِ لَكُمْ أَلَمْ فَذَرُوهَا فَذَرُوا مَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهُ وَلَا بسوء فيأخذكم عَذَابٌ قَرِيبٌ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 برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديانهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت غسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تَخَفْ إن ورسلنا إلى قوم لوط وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن إسحاق يعقوب قالت يا الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الظهر وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منير يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مغدود ولما جاء وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بنادي هن أظهر لكم فاتقوا الله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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد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 منها قائمو وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من سيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب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 لهم لفي شك منهم مريب وإن كل لما لا يوفينهم ربك أعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ان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 من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة